الامبراطور فريدريك الثاني لا نظن أن أحدا من أباطرة الغرب في العصور الوسطى كان شديد الإعجاب بالحضارة العربية الإسلامية ومتأثرا بها تأثرا كبيرا كما هو حال الامبراطور فريدريك الثاني الامبراطور الدولة الرومانية المقدسة الذي لم يقتصر تأثره بها على حياته الشخصية وبلاطه فحسب بل إنما امتد ليشمل مؤسسات دولته العلمية منها والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية استخدم فريدريك الثاني إلى بلاطه عددا من العلماء الذين نقلوا له الكثير من مؤلفات الإغريق والعرب والمسلمين كما استقبل هذا الإمبراطور في بلاطه العالم الرياضي الإيطالي ليناردو البيزاوي وشجعه على استخدام الأرقام العربية وعلم الجبر العربي والعزوف عن الأرقام الرومانية المربكة، ومن المعروف أن فريدريك بعث مجموعة من الأسئلة إلى الخليفة الموحدي في الأندلس، وهي تتعلق بنظرية أرسطو عن أزلية العالم وخلود الروح والعلم الإلهي، فأحالها الخليفة. إلى الفيلسوف والصوفي ابن سبعين وكتب ابن سبعين رسالة ردا على أسئلة الإمبراطوري